الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا إِنَّ هٰذَا يَصْرِفُ كُلَّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّنَا كُنَّا رحمةً من ربك إنه هو السميع العليم رب السماء لا إله إلا الله يحيي ويميت ربكم رب آ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة in ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى طلع الفجر الله أكبر صدق الله العظيم